يقول هذا سؤالان في قول لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب وقول بعض الناس هذا يوم أسود هذه الكلمات لا تدخل في هذا الباب هذه الكلمات لا تدخل في هذا الباب لأن هذا وصف لما هو كائن في هذا اليوم ليس سبا لليوم لي أو سبا للدهر وإنما وصف للشيء الذي حصل هذا يوم عصيب أيام النحسات أو نحو ذلك من الألفاظ هذه وصف للشيء الكائن أو الحاصل في ذلك اليوم فما كان من هذا القبيل لا يدخل في باب سب الدهر يعني لو قال الإنسان يصف حال يوم من الأيام قال هذا اليوم شديد هذا اليوم شديد الحر هذا اليوم شديد الحر يصف اليوم لا يسب اليوم وانما يصف الشيء الواقع في, في ذلك اليوم أو قال هذا اليوم شديد الرياح العاصفه القوية يصف الشيء الحاصل في اليوم هذا الوصف والاخبار بالواقع لا يدخل في, في في هذا الباب الذي هو باب سب الدهر يقول احصى الله إليك هناك من يحلف ويقول علي الطلاق أو يقول تحرم علي زوجتي هل, هل هذه الأيمان جائزة؟ هذا يحرم على المرء أن يجعل مثل هذا على لسانه يعني يحلف بالطلاق أو بالتحريم تحرم علي زوجتي أو أنها علي, علي كظهر أمي أو نحو ذلك من الألفاظ هذا كله لا يجوز وكثير من الناس بمثل هذه الكلمات يورط نفسه ورطات عظيمة جدا فالواجب على المسلم تجنب هذه الألفاظ والحذر منها نعم يقول الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه عند الحلف الحلف بالمصحف المصحف يتكون من كلام الله سبحانه وتعالى والحلف بكلام الله يصح إذا حلف الإنسان بكلام الله فالحلف به يصح ويتكون من أشياء مخلوقة وهي الحبر والورق ولهذا لا يحلف بالمصحف لاجتماله على ذلك لكن الحلب بكلام الله الحلب بكلام الله سبحانه وتعالى نفسه فهذا لا بأس به لأن الحلب بالله أو بشيء من صفاته لا بأس بذلك لكن لما كان المصحف يطلق على الحبر والورق والجلد و ويطلق ايضا على ما اشتمل عليه ذلك من كلام الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحلف بالمصحف نعم. يقول جزاك الله خيرا أنا أعمل بالتجارة وفي عملي اضطر أن احلف على السلعة والمنتج على سبيل المثال والله أصلها على كذا والله البضاعة تخسر وقد أكون صادقا وقد أكون غير ذلك سؤالي أن رأس المال عندي لا يزيد مع أنني أربح ربحا كبيرا فما هو السبب على كل حال جاء الوعيد جاء الوعيد الشديد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المنفق سلعته بالايمان الكاذبة المنفق سلعته بالأيمان الكاذبة يعني يحلف وهو غير صادق أو يحلف ويوهم ويأتي بعبارات موهمه للإنسان أنها من صناعة جيدة أو من مصنوعة في بلد كذا أو غير ذلك ويعلم أنها غير صحيحة أو أنه وارد اليوم وهي لا ليست من وارد اليوم أو أنها مثلا سليمة من العيب ويعرف فيها مثلا بعض العيوب أو يقول هذا سعرها في السوق ويعلم أنها في السوق أقل من ذلك أو نحو ذلك فالمنفق سلعته بالأيمان الكاذبه في هذا الوعيد لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم وهذا وعيد لا يكون إلا عن أمور كبيرة وعظيمة ومما يترتب على ذلك محق البركة مما يترتب على ذلك محق البركة من أسباب محق البركة مثل هذه الأمور فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من مثل هذه المسالك ورزقك على رب العالمين ليست هذه الأمور التي تجلب لك الرزق وإنما صدقك وأمانتك ووفائك ونصحك وبعدك عن الغش وعناتك بالوفاء هذا من أسباب البركة في الدنيا وكثرة الخير والرزق وأيضا الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة نعم يقول بارك الله فيكم هل يستجيب الله سبحانه وتعالى للمضطر مع أنه لم يتوجه إلى الله بالدعاء وإنما توجه لقبر الذي يتوجه لقبر لا يدخل في الآيات التي فيها أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا يدخل في ذلك لأن من توجه إلى قبر توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى والتجى إلى غير الله سبحانه وتعالى لكن قد مثلا تحصل مثلا عافية لشخص توجه لقبر أو تحصل مثلا له سلامة ولا يقال هذا إجابة لدعائه وإنما هذا استدراج استدراج, استدراج لهذا الشخص ولآخرين ولهذا كم من أناس فتنوا بمثل هذه الأمور يعني مثلا امرأة لا تلد مثلا واتجهت إلى قبر ما ودعت صاحب القبر ثم قدر الله ان تلد قدر الله سبحانه وتعالى ان تلد لا يقال هذا اجابه لدعائها لكن هذا استدراج لها وللاخرين نستدرجهم من حيث لا يعلمون فهذا استدراج فمثل هذا قد يقع ولا يقال إن, إن, ان هذا إجابة من الله سبحانه وتعالى لدعائها وانما هذا استدراج لها وللاخرين مما يستوجب حذر الانسان و البعد عن ما يسميه كثير من الناس مستدلين به التجربة الآن موجود يقولون فلان جرب وفلان جربت ما الذي جربوها الشرك الذي جربوها الشرك وقالوا جرب ونفع. الشرك غير نافع حتى وان جرب الناس وحتى وان حصلوا لأن أي فائدة يحصلها هذا المجرب أن يحصل شيئا مثلا من أمور دنياه ويخسر دينه بالشرك بالله سبحانه وتعالى أي تجربه هذه التي هي خسران للدين والعياذ بالله فالشاهد أن مثل هذا مثل هذا الأمر لا يعد من باب إجابة الدعاء لكن قد يقع مثل بعض هذه الأمور على سبيل الاستدراج ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن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 ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نتوجه إليك في هذه الساعة الفاضلة وفي هذا الوقت المبارك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين أن تصلح أمر وشأن إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أصلح شأن المسلمين في كل مكان اللهم ردنا وإياهم إليك ردا جميلا اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحقن دماء إخواننا المسلمين أينما كانوا اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم يا رب العالمين اللهم احفظهم أينما كانوا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم يا رب العالمين احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا يا رب العالمين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين اللهم جنب إخواننا المسلمين في أرض الكنانة أرض مصر اللهم جنبهم الفتن اللهم اعذهم من الفتن اللهم اجمع قلوبهم يا رب العالمين على البر والتقوى اللهم احقن دماءهم اللهم يا رب العالمين اعذهم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين اينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين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 ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفل لنا ولوالدينا ولمسائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجل أوله آخر سره وعلنا اللهم اغفل لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت علم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر